بسم الله الرحمن الرحيم يا اجها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فاذا نقر في الناقور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 والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نديرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينه إلا أصحاب اليمين في جنات يتساء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 فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسوره، بل يريد كل مرء منهم أن يؤتى صحفا منشره. كلا بل لا يخافون الاخره كلا انه تذكره فمن شاء ذكره وما تذكرون الا ان يشاء الله هو اهل التقوى واهل المغفره صدق الله العظيم